ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكر إلا ذانية أو مشركة والذانية لا ينكرها إلا ذان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يضمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وَأَصْلَحُوا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 لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا, وقالوا هذا اذكم مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا ولكن ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والعفو واليصفحوا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 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأذكاركم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون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 ولا يبدين زينتهن إلا لعولهنهن او ابائهم او اباءهن او أو او ابنائهن او ابنائهن او اعولتهن أبنائ بني اخوانهن او بني اخوانهن او بني اقواتهن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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إ يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم الَّذِينَ الذين لا يجدون لكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا ملكت أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا أَنفَقَ اللَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ كُرْهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولقد أنذلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلو من قبركم من الذين خلو من للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد, يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم هنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للنار والله بكل شيء عليم في بيوت ألن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبع له فيها بالغدور والآصال رجال رجال الله تلهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يقافون يوما يقون يوما تتقلب فيه القروء والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يجزيهم الله أحسن ما عمرو ويديهم من فضله فالله يشاء وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَا بِمْ بِطِيْعَةٍ يَحْتَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 فلم تر أن الله يزكي ذهابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فتغى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيطيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصيبه عن من يشاء لكاد سناب عطه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار فِي في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه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 وفي قلوبهم مربون اميرتابو ام, أم يقاطون ان يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دلوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا اطعنا ان يقولوا سمعنا و اطعنا هم المفلحون لا يطيع إلا الله وَيَخْشَى ويخشى الله ويتقِ هؤلاء فهم الفائزون وأقسموا بالله جهدا دائم لهم إن قُلْ لا يخرون قل مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ معروفة بِمَا تعملون. قل الله قُلْ بما اللَّهَ قل اطع الله فَإِن تولوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْ مَا هُمْ وَإِن تُطِيعُوهُمْ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قبلهم وليمكنن لهم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 وما وهمنا هو الافئه المصير يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلوى منكم والذين لم يبلغوا الحلوى منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم وحين تضعون ثيابكم من الظَّهِيرَةِ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن قوافون عليكم بعضكم على بعض كَذَلِكَ يبين الله لكم الْآيَاتِ والله عَلِيمٌ حكيم وَإِذَا بلغ الْأَطْفَالُ منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إلا كلا يرجون لك فليس عليهم فليس عليهم دُنارا وعَنْ غير مُتَبَرِّجات بِذِنَّةٍ وَأَيُّ يَسْتَعْفِنَ خَيْرُ اللَّهُنَّ سَمِيعٌ عليم. لا على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على خوفكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اقواتكم او بيوت اعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم فاتحة أو ما ملكتم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتادا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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ بِالْخَطَايَا وَلَيَحْزُنَنَّ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْهُ نَكَثًا ظُلْمًا تُصِيبُهُمْ بِثَرَّةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إليه والله بكل شيء عليم